شبكة مزامير آل داود تقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون اليهم بالموده وقد كفروا وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُم من الْحَقِّ يخرجون الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَن تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِن كنتم خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سبيلي إِن مرضاتي خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي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 وودوا لو تكفرون لن تنفعكم أَرْحَامُهُ وَلَا أَوْلَادُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا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 وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فعاقبتم فَآتُوا الذين ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مثل ما الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أنتم بِهِ مُؤْمِنُونَ يَا إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا يبايعنك على ألا يشركنا باللّه شيئا ولا يسرقنا ولا يزنين ولا يقتلن أولاده ولا, ولا يأتين ببهتان يفترنوا بين أيديهم وعرجلهم ولا يعصينك في معروف فبايعون واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم